بسم الله الرحمن الرحيم قبس وتغلى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو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 وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه ذلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره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 إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقبا وان زيتونه ونخله وحدائق بالوفاكهه وابا ووفاكهه انتهوا ابا مما تعلمكم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 شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة.